بسم الله الرحمن الرحيم. آميم والكتاب المبين. إن جعل الله عربيا لعلكم تعقلون.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 أم تأخذ مما يخلق بنات وأصفىكم بالبنين وإذا بوشرا أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأحدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون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 حتى إذا جاء أنا قال يا لي تبيني وبينك بعد المشرقين فبأسهل قرين وليا فعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأن تسمع الصم أو تهد العمي ومن كان في ظلال مبين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 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ